بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحى والليل إذا يوشاها والسماه وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما, طحاها والأرض وما طحاها ونفسه وما سوى فَأَلَمَكُ جُرَّةَ وَتَقُوا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّهُ كلا من سود بقوة إذا بعض أشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله فَكُلُّ مَا لَكُمْ عِنْدَهُ وَفَأَنْتَ تَمَنَّى لَنَرْضَى بِذَنبٍ بِذَنبٍ فَسَوْفَ